ويتجنبها الأشقا الذي يصلن دار الكبراء ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أنفَلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى